you COVID لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون <تصفيق> يا انه الذين كفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون İzlediğiniz <coughs> yeah. Uh oh! All right. Wahyu All right. ترجمة <تصفيق> الله.